وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للامام القرطبي يتصفحه معكم محمد ولاء الدين محمد إسماعيل جمال حماد وأحمد مشعل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 لو كان آباءهم؟ فماذا قال الإمام في ذلك؟ قال الإمام إن قوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد وذكر أن الله سبحانه أخبر عن جهالة العرب فيما تحكمت فيه بارائها السفيهه أهو محتج بأنه أمر وجدوا عليه آباءهم فاتبعوهم في ذلك وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأمر به في دينه ثم بين الإمام كيف تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار باتباعهم لابائهم في الباطل وقال إن هذا في الباطل صحيح أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين بارك الله فيك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام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 يكون مقلدا وأما من نظر فيها فلا يكون مقلدا وقيل هو اعتقاد صحة فتية من لا يعلم صحة قوله وهو في اللغة ماخذ من قلادة البعير فإن العرب تقول قلت البعير إذا جعلت في عنقه حبلا يقاد به فكأن المقلد يجعل امره كله لمن يقوده حيث يشاء وكذلك قال شاعرهم وقلدوا امركم لله دركم ثبت الجنان بامر الحرب مطلعة المسألة الخامسة التقليد ليس طريقا للعلم ولا موصلا اليه لا في الاصول ولا في الفروع وهو قول جمهور العقلاء والعلماء خلافا لما يحكى عن جهال الثعلبية من أنه طريق إلى معرفة الحق وأن ذلك هو الواجب وأن النظر والبحث حرام والاحتجاج عليهم في كتب الأصول المسألة السادسة فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيتمثل فيها فتواه وذلك لقوله تعالى فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس وعلى العالم ايضا فرض أن يقلد عالما مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظر وأراد أن يجدد الفكرة فيها والنظر حتى يقف على المطلوب فضاق الوقت عن ذلك وخاف على العبادة أن تفوت أو على الحكم أن يذهب سواء كان ذلك المجتهد الآخر صحابيا أو غيره وليه ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من المحققين المسألة السارعة قال ابن أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد وذكر فيه غيره خلافا. قال ابن درباس في كتابه الانتصار وقال بعض الناس يجوز التقليد في أمر التوحيد وهو خطأ لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا وجدنا آباءنا على أمة صدق الله العظيم. فذمهم بتقليدهم آباءهم وتركهم اتباع الرسل كصنيع أهل الأهواء في تقليدهم كبراءهم وتركهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه ولأنه فرض على كل مكلف تعلم أمر التوحيد والقطع به وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسنه وقد أكثر أهل الزيغ القول على من تمسك بالكتاب والسنة أنهم مقلدون وهذا خطأ منهم بل هو بهم أليق وبمذاهبهم أخلق إذ قبلوا قول ساداتهم وكبرائهم فيما خالفوا فيه كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة رضي الله عنهم فكانوا داخلين في من ذمهم الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا صدق الله العظيم إلى قوله كبيرا وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم انا وجدنا آباءنا على امه وانا على آثارهم مقتدون صدق الله العظيم ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون صدق الله العظيم ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فانتقمنا منهم فبين تعالى ان الهدى فيما جاء به رسله عليهم السلام وليس قول اهل الاثر في عقائدهم إن وجدنا ائمتنا واباءنا والناس على الاخذ بالكتاب والسنة واجماع السلف الصالح من الامة من قولهم اننا وجدنا اباءنا واطعنا كبراءنا وسادتنا بسبيل لان هؤلاء نسبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول وأولئك نسبوا إفكهم إلى أهل الأباطيل فازدادوا بذلك في التضليل قال ابن الحصار وإنما ظهر التلفظ بها في زمن المأمون بعد المئتين لما ترجمت كتب الأوائل وظهر فيها اختلافهم في قدم العالم وحدوثه. واختلافهم في الجوهر وثبوته والعرض وماهيته فسارع المبتدعون ومن في قلبه زيغ الى حفظ تلك الاصطلاحات وقصدوا بها الاغراب على اهل السنه وادخال الشبهه على الضعفاء من اهل المله فلم يزل الامر كذلك الى ان ظهرت البدعه وصارت للمبتدعة شيعة والتبس الأمر على السلطان حتى قال الأمير بخلق القرآن وجبر الناس عليه وضرب أحمد بن حنبل على ذلك فانتدب رجال من أهل السنة كالشيخ أبي الحسن الأشعري وعبد الله بن كلاب وابن مجاهد والمحاسبي وأضرابهم فقاضوا على المبتدعة في اصطلاحاتهم ثم قاتلوهم وقتلوهم بسلاحهم وكان من درج من المسلمين من هذه الامه متمسكين بالكتاب والسنة معرضين عن شبهة الملحدين لم ينظروا في الجوهر والعرض على ذلك كان السنه ومن نظر الان في اصطلاح المتكلمين حتى يناضل بذلك عن الدين فمنزلته قريبة من النبيين واما المخاصمة والجدال بالدليل والبرهان فذلك بين في القرآن وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى والآن ننتقل الى الآية التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق الله العظيم شبه الله سبحانه وتعالى وعظ الكفار وداعيهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم بالراعي الذي ينعق بالغنم والإبل فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه ولا تفهم ما يقول هكذا فسره ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي والزجاج والفراء وسيبوي وهذه نهاية الإجاز قال سيبوي لم يشبهوا بالناعق وإنما شبهوا بالمنعوق به والمعنى ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا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 وقال قطرب المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يفهم يعني الأصنام كمثل الراعي إذا نعق بغنمه وهو لا يدري أين هي وقال الطبري المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد فهو لا يسمع من أجل البعد فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يصعبه ففي هذه التاويلات الثلاثة يشبه الكفار بالناعق الصائح والأصنام بالمنعوق به والنعيق زجر الغنم والصياح بها يقال نعق الراعي بغنمه أي صاح بها وزجرها أعجبني جدا يا أبي ما قاله مولانا الإمام من أن رجالا من أهل السنة كابي الحسن الأشعري والمحاسبي وغيرهما خاضوا مع المبتدعين في إصلاحاتهم ثم قاتلوهم وهزموهم بسلاحهم وهذا ما يعني أن التمسك بالكتاب والسنة هو الأصل الذي لا ينبغي الانحراف عنه فتح الله عليك يا الشريعة فعلا هي الطريق وإنما تعرف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بأفعاله أو أقواله وهذا كله معروف يا أبي فمن أين يأتي الانحراف عن طريق الشريعة؟ يأتي عن طريق الجهل بها أو الخروج عليها فيجري الإنسان مع الطبع والعادات وربما اتخذ ما يتعارض مع الشريعة طريقه حتى لو عرف أنه بعيد عن الصواب نعم يا بني فالإنسان قد يعرف الصواب ويتيقن منه غير أن طبعه يميل عنه وقال الله شر هذا الميل يا أبي تقبل الله منك يا بني لقد انتهى وقتنا اليوم كما ترى وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن